وأما الآخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه لا جن منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني ألي سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في روياي إن كنتم للرويا تعبرون